الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن أولا يسأل أخونا السائل عن حكم تصحيح المأموم للإمام في الصلاة الجهرية لو أخطأ في ترتيب الآيات يفتح المأموم على الإمام إذا التبست عليه الآيات او إذا أخطأ في ترتيب الآيات يفتح عليه واستحبه جمهور العلماء وقد حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آية كذا وكذا فقال له الصحابي فركت آية كذا وكذا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هل لا أذكرتنيها والحديث أخرجه أبو داود بإسناد حسن فدل هذا على أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أخطأ في ترتيب الآيات يقول لو أخطأ في تشكيل حرف هل يرد ان كان هذا التشكيل يخرج المعنى عن أصله فيرد في ذلك أما إن كان لا يغير المعنى فلا يرد فمثلا لو قرأ سراط الذين أنعمت فقال أنعمت هذا لحن جلي يبطل الصلاة فيجب على المأموم أن يرده أما إن كان التشكيل لا يغير المعنى فمثال إن الله كان غفورا رحيما فقال غفور الرحيم هذا يخالف كلام العرب ولكن لا يغير المعنى وعلى هذا فلا يرد لو أخطأ في تجويد هل يرد التجويد الأخذ به حسن ومستحب عند الفقهاء وواجب عند اهل التجويد حتى قال ابن الجزري رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه ولكن التجويد عند الفقهاء على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب فلو نسي حكما من أحكام التجويد فلا يرد إن نسي مدا أو غنة أو قلقلة أو ما شابه ذلك فلا يرد لأن هذا لا يبطل الصلاة والله أعلم